الدرس الثالث عشر بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يون وعلى قال المرادة رحمه الله تعالى أما بفتح الهمزة وهذا هو ماذا؟ الحرف الرابع من حروف المعاني الرباعية الأول ما هو؟ الأول إذما والثاني ألا والثالث إلا والرابع أما قال أما بفتح الهمزة حرف بسيط يعني معنى النوارد مركب من حرفين فقال فيه معنى الشرط مأول بمهما يكن من شيء بعد ما معنى مأول بمهما يكن من شيء بعد معنى معنى أما مهما يكن من شيء بعد لأنه قام مقام أداة الشرط، يعني ناب عن ناب عن اسم الشرط وفعل الشرط لأنه قائم أي مغن مقام أداة الشرط. وفعلا الشرط ولذلك جاء بالفاء لانك ماذا؟ اجاء بالفاء دائما واذا سقطت الفاء من كتاب من مكان فهي سقوطها ماذا لفظي ظهري والا فهي مقدره حتى وان لم توجد الفاء فهي مقدره ما نقول انها بدون فاء لا, لا يمكن هذا لا يمكن هذا ان يكون بدون فاء لكن إذا لما تلفظ فهي مقدرة قال ولذلك بالفاء قال ابن جماله وغيره أما حرف تفصيل وقال بعض النحوين أنها قد ترد حيث لا تفصيل فيه لقولك أما زيدا فمنطلق ولهذا قال بعضهم هي حرف اخبار مضمن مع السرد. فإذا قلت أما زيدا فمنطلق فالأصل إن أردت معرفة حال زيد فزيد منطلق فزيد منطلق قال حدث على شطف على شط ونيبت أما منا ذلك والجمهور يقدرون أما بمهما يكن من شيء مهما يكن من شيء مهما, من شيء, مهما من شيء كلمة بعد سبق لسان مهما يكن من شيء أما متى نقول بعد إذا قلنا أما بعد إذا قلنا أما بعد, بعد نقوله مهما يكن من شيء بعد لكن إذا قلنا أما الحالة ها معناها مهما يكن من شيء قال كما يتقدم فإذا قلت أما زيدهم طلوه فالتقدير مهما يكن من شيء فزيدهم طلق فحلفت فعل الشرط وآداته فحلفت بعل الشرط وآداته فحذفه إذا كان على هذا مغير الصيار فحلفت فعل الشرط او قيمه أما مقامهما فصار, فصار التقدير أما أما فزيد منطلق فهو الفاء الجزء الثاني لضرب من إصلاح الله ما معنى ضرب من إصلاح الله ما معنى ضرب من إصلاح الله طيب تكتب إزالة القلق اللفظي والقبح اللفظي الحاصل من نطق الفاء بعد أما مباشرة إزالة القلق اللفظي والقبح الحاصل من نطق الفاء بعد أما مباشرة إزالة القلق اللفظي والقبح الحاصلي من نطق الفاء بعد أما مباشرة من نطق الفاء بعد أما مباشرة قال صاحب الصلاة ولا ولازم تكررنا خلافاً لبعضهم فإنه يرى أن التفصيل لا يكون إلا بتكرار الفصل فإنه يرى أن التفصيل لا يكون إلا بتكرار الفصل بينه وبين الأول وهذا غير لازم اللهم اللهم إن, في اللفظي فنعم اللهم إن كان في اللفظي فنعم اللهم إن كان في اللفظي فنعم اللهم هنا لماذا أتي بها؟ لأسلوب الاستثناء لأن اللفظ اللهم تخرج عن النداء إلى ثلاث معاني منها أن تستخدم بمعنى إيش أن تستخدم ويراد بها ماذا الاستثناء اللهم إن كان في اللخظها نعم يعني إلا إن كان في اللخظها نعم يحلم محلها إلا وهي وهي بمعناها يعني تنوم منابئ إلا قال وأما المعلمين فلا يلزم انتهى وذهب ثعلب إلى أن أما جزءان وهي إن الشرطية وما حذف فعل الشرط بعدها وفتح همزتها مع حذف الفعل وكسرت مع ذكره وأما أحكام ولأما أحكام فمنها أن الفاء بعدها لازمة لا تحذف إلا مع قول أغنى عنه المحكي به في قوله تعالى فاما الذين سدوا جثقهم أكبرتم كيف يقال لهم ما كفرتم او في ضروره شعريه لقول الشاعر فاما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في اعراض المواكب قال القائل هو الحاله المخائن المخزومي والعراض جمع عرض وهو الناحيه قال قيل أو في ندور كما جاء في صحيح البخاري أما بعد ما بال رجال أي فما بال رجال تقدير وهي مقدرة خرق البخاري في الباب الرابع الثلاثين من كتاب البيوع والباب الثلاثة السبعين من باب إذا الشرط شرط في المعلى تحل وانظره برواية أخرى في سنة الترمذي وصائح مسلم نماجي العاصل حاشية ثلاثة قال ومنها منها انه لا يجوز ان يصل بين اما والفاء الفا بجمله الا ان كان الدعاء بشرط أن, ان يتقدم الجمله واصل بينهما بشرط ان يتقدم الجمله تواصل بينها وبين أما اما هذا الشرط يجعل عليه على ما يقل الشروط قال نحو اما اليوم رحمك الله فالامر كذا ولا يلي اما فعل ولا يلي اما فعل لماذا لا يلي اما فعل قالوا لأنها قائمة مقام الشرط وفعل الشرط طيب إن شاء الله إلا أحمسكم الله خيرا